فكانت أ ب و ا ب و س ي ر ه النابلسي ج ل ل ع ل ن م الاسلاميه ب ا أ ح ق ا ء ا ل ي ه ا بردا و ل ا ش ر ا ب ى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 وذلك م ل س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل ل م الحسنى